عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم فتح لنا أبواب الخير والتيسير وغلق عنا أبواب الشر والتعسير هي الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وها هنا مهامه فيه وبينا أن المراد بالمهامه الفيح الحديث عن قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجليل الذي لا يستوعبه كتاب ولا يستوعبه مؤلف ولا مؤلف لأنه كلام عن رجل عظم الله سبحانه وتعالى قدره وعلى شأنه إنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أن المؤلف رحمه الله أن هذا المقام تقصر فيه الخطة وتظل فيه الأحلام والمراد بالأحلام العقول أي تظل فيه العقول لأن الأمر يتعلق بالغيب والغيب لا مجال فيه للعقول إنما العقول تتحرك في المعلومات تتحرك في يعني الماديات ولكنها لا تتحرك في الغيبيات فالأمر الغيبي لا دخل للعقل فيه ولو كان للعقل دخل في الغيب لما احتجنا إلى رسول لما أنزل الله عز وجل الكتب ولما بعث الرسول ولذلك قال المؤلف رحمه الله إن لم تهتدي بعالم علمين ونظر سديد أي لا يمكن أن تجل في هذا المكان إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول أن يكون لديك عالم علم والعلم المنارة العلامة. أي الشيء الذي ينصبه الإنسان في الطريق لكي يهتدى به هذا هو العلم ولكن هذا العلم علم علمين بمعنى أنك تتكي على العلم تتكي على, علم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه كما يقول إضافة الصفه للموسف أي العلم أو إضافة المشبه للمشبه به أي العلم الذي هو كالعلم العلم الذي هو كالمنارة كالجبل الشامخ لأن العرب تطلق على الجبل علما لأن, لأن الناس يهتدون به فإذا رأوا ذلك الجبل عرفوا أنهم وصلوا أو لم يصلوا أو أنهم يجعلونه عن يمينهم أو عن شمالهم فيحددون المسارات بيش؟ يحددون المسارات بالجبال وإذا كانت الأرض فارغة من الجبال فإنه كثيرا ما يبل فيها الناس كالصحاري مثلا التي لا جبال فيها كثيرا ما يضل فيها الناس ويتيهون لأنهم لا يهتدون بعلم الجبال وسمي الجبل علما لرائدائه به كما قال الشاعر وإن صخرا لا شاعر وإن صخرا لا تتم به كأنه عالم في رأسه نار اي عالم يهتدي به الناس في رأسه نار نار القرى نار القرى ليلا على على علم إذا فلا بد من هذه النقطة التي يعلم علم ونظر سديد النظر السديد أي النظر المصيب الذي يصيب والنظر يقول العلماء هو حركة النفس في المعقولات النظر وحركة النفس في المعقولات أي في الأمور العقلية فإذا كانت حركة النفس في المحسوسات فإن يسمى تخيلا يسمى تخيلا عندما تنظر في تجول بفكرك في المحسوسات في مثلا أشكال الناس الوانهم في الطبيعه وما إلى ذلك فهذا يسمى تخيلا ولكن عندما يكون هذا النظر في المعقولات عندما يكون هذا النظر في الأمور التي لا تدرك بالحواس ولكنها تدرك بالعقول فإنه يسمى ماذا؟ يسمى النظر ونظر سديد ومضاحظ تزل بها الأقدام إنما تعتمد على توفيق من الله وتأييد الأمر الثاني أن هذه المضاحظ مضاحظ جمع مضحض والمضحض هو المزلق مكانه؟ مكان الزلق المكان الذي يزلق فيه الإنسان ويسقط ولذلك نقرا في القرآن الكريم حجتهم داحضة معنى داحضة ساقطة أي لا وقوف لها ولا قيام, ولا قيام لها فهذا الإنسان الذي يريد أن يتكلم في هذا المكان يعني لا بد أن يدحض أو لا بد أن يسقط لا بد أن يقع في زلق وإذا لم يكن له توفيق من الله وتأييد والتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة بمعنى إن لم يخلق الله عز وجل فيك القدرة على طاعته على أن تتكلم في هذا الموضوع بعلمين فإنك لن تستطيع فالناس كلهم يريدون يريدون أن يتكلموا في هذا الموضوع كلهم يريدون أن يتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يريدون أن يتحدثوا عن العلم الشرعي ولكن إذا لم يكن هناك توفيق من الله عز وجل فما تستطيع فهذه الأمور مواهب من الله سبحانه وتعالى وتأييد التأييد هو التقوية التقوية أي ان الله سبحانه وتعالى يقويك على ذلك يعطيك القدرة على ذلك وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى تاريخ أمتنا وتاريخ علمائنا نجد هذا التأييد واضحا ونجد هذا التوفيق واضحا في أناس كتبوا مئات المؤلفات آلاف المجلدات في عمر قصير جدا منين لهم هذا رجل عاش مثلا يعني أربعين سنة كالنووي رحمه الله يعني حاول يزيد على أربعين سنة قليلا فنجد علمه منتشرا في الأرض كلها السيوطي مثلا لهم أكثر من خمسين مئات مؤلف ولم يكن عند إيدي الأضواء هذه الأضواء التي نراها ولم يكن عند إيدينا المسجلات ولم يكن عند إيدينا الأقلام الكثيرة والملونة ولم يكن عند إيدينا الدفاتر ولا ولا ولم يكن عند إيدينا الأنترنت الشيخ جوجل اللي يأخذون من الناس العلم اليوم ما كينش ذلك الساعة أنك تعطيه المعلومة يعطيك ذلك الشي كله لا بد أن يأخذه إما من مصدرين اثنين ولا ثالثة لهما إما من أفواه الرجال ذي حلقات العلم وإما من بطون الكتب فقط إما أنك تمشي الكتب وتأخذ المعلومة وتحطها في الكتاب ديالك وتعلق عليها وتزيد عليها وتنقصها وتهذبها وتشطيها إلى آخره أو أنك تسمع فتعي ما تسمع وتدونه وتؤلفه فرأينا هذه البركة وراينا هذا التأييد وراينا هذا التوفيق في هؤلاء الناس في هؤلاء الفتاة الذين يعني تركوا لنا تراتاً لم يكن لدى أمة من أمة من أرض كلها. شو ممكن تقلب على شيء أمة عند واحد تورث وهالتورث اللي عندنا في أمة الإسلام في جميع العلوم وليس في علم فق واحد فقط وإنما في جميع العلوم ابتداء من العلوم المتعلقة بالقرآن ثم العلوم المتعلقة بالحديث ثم العلوم المتعلقة بسنة النبوية والسيرة النبوية ثم العلوم المتعلقة بالفقه ثم العلوم المتعلقة بالدنيا ثم العلوم المتعلقة بالتاريخ ثم العلوم المتعلقة بجميع مناحي حياة الإنسان ترى في ذلك العجب العجاب ولم يتفق ذلك لأمة من الأمم وهذا ظاهر فيه تأييد من الله عز وجل يقول المؤلف رحمه الله لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب لكنني حدف, حدف الخبر لكنني كذلك كنت قريبا الخبر لكنني لما رجوته لكنني اجبتك لكنني اجبتك في سؤالك لما رجوته لي ولك لانني رجوت لنفسي ورجوت لك ما الذي رجوته لنفسي النوال والثواب وما الذي رجوت لك ايضا النوال والثواب، لأنك سائل، والسائل والدال على الخير كفاعلي، ولأنك السبب في هذا التأليف والسبب في هذا العلم والسبب في جمع هذه الكلمات لك من الله سبحانه وتعالى النوال والثواب. ايضا ألي بسبب الجمع وبسبب التقميش وبسبب الصهري من أجل ذلك لي النوال والثواب. لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب السؤال منك والجواب مني من نوال وثواب النوال هو العطاء والثواب هو العطاء ايضا فهو اما من باب عطف الخاص على العام وإما من باب عطف المرادف على على مرادفه فالثواب يعني يستعمل كثيرا في ماذا في الأجر الاخروي فهو الخاص والنوال يستعمل في الدنيا ويستعمل في في الاخره النائل أو النائل هو العطاء الذي يعطاه الإنسان إما في هنا وإما في في هناك ولكن عندما نسمع ثواب فإن أدهننا تسارع إلى ماذا؟ تسارع إلى ثواب الآخرة ثواب ما عند الله سبحانه وتعالى أو النوال والثواب كلاهما بمعنى واحد بمعنى العطاء فكل المعنيين يصح لكن لما رجوته لك بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم رجوت لي ولك بتعريف قدره الجسم قدري من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ضمائر تعود على الرسول صلى الله عليه وسلم وخلقه العظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس لأحد من الناس خلق أعظم منه وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبله في مخلوق خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم التي لم تجتمع في أحد من الناس قبله والخصائص نوعان خصائص بالنبي صلى الله عليه وسلم بمفرده والخصائص به صلى الله عليه وسلم مع امته ففي المعنيين أو كلا المعنيين نسميهما مبادئ الخصائص فالنبي صلى الله عليه وسلم اوتي من الخصائص الخاصه به دون غيره من الناس الشيء الكثير يعني خصه الله عز وجل بامور كثيره وخصه الله عز وجل مع امته ايضا باشياء كثيره لم تكن للامم السابقه كالتيمم مثلا لن تجده عند الأمم السابقة وكالشفاعات العظمى التي خصت بها وخصت به أمته صلى الله عليه وآله وسلم وكالصلاة في أي مكان من من الأرض جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً بينما الآخرون إذا أردوا الصلاة ذهبوا إلى بيعهم وإلى معابدهم التي كانوا يتعبدون بها بينما هذه الأمة خفف الله عز وجل عنها فاعطاها الأرض كلها تصلي فيها حيث ما شأت طبعاً باستثناء الأماكن التي في الفقه الأماكن القذيرة، الأماكن المقرها، الأماكن التي إلى آخره، الم التي يعني تظن فيها النجاسة قريبا كقارعة الطريق والحمام وما إلى وما إلى ذلك. فهناك خصائص تخص نبي صلى الله عليه وسلم وحده كوصاله الصيام، إنه يصوم يومين متتاليين، وتعدد الزوجات نبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أكثر من ربع زوجات، وكان له وقد اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 11 مرأة اجتمع عنده 11 مرأة وتوفي عن 90 يعني من التوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي عن 90 بمعنى ما تجوج من هدوك 11 من وتزوج أكثر من 11 المهم أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئا خصه به دون سائر المؤمنين خالصا لك من دون, من دون المؤمنين وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق ما يدان الله عز وجل به. نحن ندين الله عز وجل بماذا؟ بمعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالتوسل إلى الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجل أن يقول اللهم إني أسألك بحق نبيك محمد نبي الرحمة. أسألك بحق. هذا الحق لا نعلمه نحن. قدره ولا نعلم ونحن مقدره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هكذا علمنا هكذا أن نقوله أسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح لا مجال للنقاش فيه فنحن ندين الله عز وجل بحق محمد صلى الله عليه وسلم وبقدر محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك البصير رحمه الله في واحد البيت أنه لو كانت آية النبي صلى الله عليه وسلم تساوي قدره لنا قدره عظيم لو كانت آياته صلى الله عليه وسلم تساوي قدره لا الموتى لا الموتى إذا كان إذا اذا ناداه يعني يريد أن يرد على النصارى الذين يزعمون أن آية نبيهم أعظم من آية نبينا قل نبينا يدعو الموتى فيستجيبون له يحيي الموتى بإذن بذل الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الموتى ويستجيبون له الموتى ويلبون دعوته قال البصير رحمه عوض هذا المعنى لو ناسبت قدره اياته عظما احي اسمه حين يدعى دارس الرمم لو ناسبت قدره قدره هو المفعول به المقدم لو ناسبت قدره آياته عظما أي في العظمه لو ناسبت آياته قدره في العظمة والقدر عند الله سبحانه وتعالى احيى اسمه حين يدعى دارس الرممي لأحيي الموتى بعد أن مدى أني درست وأضمحلت تحت الصفائح أي في القبور لو ناسبت قدره آياته عظما احيى اسمه حين يدعى دارس الرممي ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمان هذا اقتباس ماذا في اللغة العربية؟ الاقتباس عندما تأخذ من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضمنه كلامك وإن لم يكن السياق واحدا إن السياق الذي وردت فيه ليستيقن شيء آخر والحديث عن خزانتي جهنم التسعة عشر ولكن هنا أراده يعني اقتبسه المؤلف رحمه الله لي على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفه اهل الكتاب كما عرفه اهل الايمان من هذه الامه ليستيقن الذين اوتوا الكتاب انه رسول من عند الله عز وجل ويزداد الذين امنوا ايمانا لانهم ايضا أصل لانهم اصلا مؤمنون لانهم اصلا مؤمنون فبقدر معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم تزداد الايمانا فبقدر تعلقك بتعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم تزداد ايمانا وهنا لفتة مهمة جدا هو أن أهل الكتاب يعني يستيقين يستيقين يؤمن لا يؤمن هذا مش شغلنا ليستيقين الذين اوتوا الكتاب هو يستيقنون هم يعلمون علم اليقين أن محمدا رسول الله بل ورد في القرآن الكريم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما يعرفون ولده وعمر وزايد وكذا يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاته في التوراة والإنجيل ولكن مع ذلك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هم يعرفون وينكرون عرفوه وانكروه وظلما كتمته الشهاده الشهداء يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كتموا هذه الشاه الظلمان وعدوانا اما اهل الايمان فلم يكتفوا بالاستيقان فلم يكتفوا باليقين بانه رسول الله بل ازدادوا ايمانا وهنا الفرق ان تاليف شيئا وان تزداد ايمانا بمعرفته يعني فرق كبير كبير جدا نعم ولما إذا هذا أدي العلة الأولى العلة الأولى أنه رجاء التواب لنفسه ولسائله بل ولكل من تعلم هذا الكتاب وعلمه للناس يرجو هذا التواب نرجو نحن كذلك أن يكون لنا هذا التواب وأن يزداد إيماننا بتعلقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبتعريفنا لحقوق النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعليل أول التعليل الثاني ولما أخذ الله على الذين أرسل الكتاب لا تبين أنه للناس ولا تكتمونه أيضا يعني أجبت لك لما أخذ الله على الذين من قبلنا لما أخذ الله على اليهود والنصارى من التعريف والتبيين بالرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ماذا يريد أن يقول هنا في هذا التعليل يريد أن يقول إذا كان الله قد أخذ على أهل الكتاب أن يبينوه ولا يكتموه فهذه الأمة من بابين أو لا إذا كان الله عز وجل أخذ الميثاق من اليهود والنصارى اذا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم لتؤمنن به ولا ولا تنصرن فامته صلى الله عليه وسلم اولى بهذا اذوا سبب هذا التعليل اذا كان اهل الكتاب مطالبون بدعوه الناس الى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بدعوه الناس الى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانهم يعرفون وكما يعرفون ابناءهم فنحن من باب اولى كما قال نحن أولاء منكم بموسى أيضا نقول لبني إسرائيل نحن اولى منكم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا كلفكم الله عز وجل ببيان حقه وببيان قدره للجسم وخصائصه صلى الله عليه وسلم الكريمة إذا كلفكم بها فنحن أولى بهذا التكليف وأولى بهذا التشريف ولهذا قال ولما أخذ الله على الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه والمؤلف لم يكمل الآية لأن, لأن ما تبقى لا يناسب المقام لأن هذا يسمى اقتباسا والاقتباس تأخذ تاخذ منهم ما يناسب المقام ثم تترك ثم تترك الباقي أخذ الله منهم ذلك ونحن أولى بهذا الأخذ كلفهم الله بذلك ونحن أولى بهذا التكليف وإذا اخذ الله مثاق النبيين لما آتيناكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنوا به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك بإسري قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشعيدين فاشهدوا وأنا معكم من الشهيد هذا شيء عظيم جدا أن تتواصل أنبياء فيما بينها بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن تبشر الأنبياء وأقوامها بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ الله عز وجل العهد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اذا جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به ويصدقه وينصره يعني مكلفون بالإيمان به واتباعه ونصرته وأقروا بذلك أيما إقرار وأقروا بذلك ايما إقرار التعليل الثالث الذي جعله يجيب لماذا يعلل؟ لأن الموقف خطير جدا فإذا أردت أن تجيب في موضوع لا بد أن تقلبه في جميع إحواله، فلا بد أن ترى إيجابيات الفعل وإيجابيات الترك. لا بد أن تقول إذا فعلت ماذا سيحصل لي؟ وإذا لم أفعل ماذا سيحصل؟ لي فإذا فعلت رجوت التوبة، وأنا ولا بالتكليف من الأهل الكتابي الكتاب، والخوف من عقاب الله عز وجل كما سيأتي في هذا التعليل الثالث. وإذا لم أفعل فإن أقع في هذه المحاذير كلها فلا توبة. وقعت في شر ما وقعت فيه بنو إسرائيل من الكتمان، ووقعت أيضا في تحذير الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكتمان. إذا إذا فعلت الموا الموزنة، توازن توازن بين الفعل والتركيد. فعلت ماذا سحصل عليه؟ وإذا لم أفعل ماذا سيترتب على ذلك؟ فأجاب وفعل لما يترتب على الفعل من الثوابي. ولما يترتب على الفعل من سنة الأنبياء والمرسلين الذين أخذ الله منهم الميثاق أن يبينوه وأن يقتدوا به وأن ينصروا ولما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث فقال ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه رحمه الله بقراءه عليه قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا ابو بكر محمد بن بن بكر حدثنا سليمان بن الاحشات حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد خبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامة, نار يوم القيامة اجبتك خوفا من هذا التحذير خوفاً من هذا العقاب الذي يعني يعاقب الله عز وجل به كاتمي العلم وهو أن يلجمه مادم هم الجمين عن الحق وعن البيان وعن التعريف في الدنيا بحق النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سيلجمون يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله وفي هذا في هذا الحديث نكت من هذه النكت أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يتبرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأسنده من أوله إلى آخره ولم يقول لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لما أسنده أني أراد أن يسلك طريق المسلوكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أن السند من خصائص هذه الأمة هذه الأمة هي التي عندها علوم مسندة فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما الأمم الأخرى عندها علوم من نقوش عندها علم من, من احجار من كذا الإغريق علم الإغريق علوم اليونان وعلوم كذا يعني أمور تجدها في بعض النقوش تجدها في بعض الآثر أما علمنا نحن فهو علم يأخذه حي عن حي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه الحي عن حي مش الكتاب نعم عندنا في ما يسمى بالويجادة في, في أنواعي التحمل أن الإنسان يجد وجد بخط أبي او وجدت بخط جدي او وجدت بخط فلان يسمى الوجادة يعني قريت من الكتاب شي حاجة قال هاشي وحد يسمى الوجادة يسمى الوجادة ولكنه أقل, تحمل أقل طرق التحمل والأذى أقل هاش أنا فالأولى حدثني فلان ولذلك قال حدثنا أول الصيغ حدثنا فلان يعني يتكلم وهو حي وأنت تسمع في مجلسه إذا هذه النكسة الأولى النكسة الاولى اراد أن يفتتح هذا الكتاب بالسناد بمن أراد أن يقول لك كل ما في هذا الكتاب مسند كل ما في هذا الكتاب مسند إلا أنه لم يسند كل كل الأحاديث لأن الإسناد سيطول به الكتاب الإسناد سيطول به سيطول به الكتاب هذه النكسة الأولى النكسة الثانية ان هؤلاء الرجال في هذا الإسناد ما عدا ابن داس ما عدا التلميذ ديال ابي داوود كلهم مغاربه يعني من, من الغرب من الغرب الاسلامي منهم ابو الوليد هشام بن احمد الوقاشي منهم الحسين بن محمد ابو علي الغساني منهم ابو عمر النمري الحافظ ابن عبد البر منهم ابو محمد بن عبد المؤمن القرطبي هنا وصلنا نكملنا هذين نطلع للشرق هنلقى أبو بكر محمد بن بكر ابن داسة تلميذ أبي داود يعني مباشرة نقلنا من المجالس من مجالس الغرب الإسلامي إلى مجلس أبي داود إلى مجلس صاحب الكتاب صاحب السنة وهذه نكتة مهمة جدا يعني أن الإنسان يخوذ من علم أهل بلده قبل أن يرحل ويبحث عن العلم في بلدان أخرى يعني كثير من الناس يقول رحلت ورحلت ورحلت وبغيته وضالته في بلده وبغيته وضالته في, في بل في مسجده الذي يصلي به ولكن نظرا لما يقوله الناس ان, أن, أن المطرب الحي, مطرب الحي لا يطرب ان الانسان يعني اذا كنت عرفته عرفت مدخله مخرجه احتقر علمه واحتقر ان اخذ عنده انا قرات على فلان في المكان الفلاني نعم الرحله لها لها وقوها ولها فائدتها لها, لها فوائد كثيره الرحله في طلب العلم لها فوائد كثيره جدا ولكن بعد ان تاخذ من اهلي من اهل بلدك فالعلماء كذلك يفعل ياخذ عن فلان وعن فلان وعن فلان ثم يرحلون فائده رحل قبل ان يعلى ياخذ عندهم فانه سيكتشف عواره عندما يجلس بين يدي الشيخ يقول له من اين انت يقول أنا من المغرب في أي في أي مكان في المغرب أنا من الرباط هل أخذت على الفقيف ولاني في الرباط والفقير فولاني والفقير فول فيعود لك الشيوخ الذين لا تعرفهم أنت بما معنى لا تعرفهم لا تعرفهم كشيوخ تعرفهم فلان يخاطب في المكان فولاني وفلان يحدث في المسجد لفلاني ولكنك لا تجالس ولا تذهب ولا تبحث عن إلهمه فيقول لك إذا أنت ما تعرف هؤلاء فلماذا رحلت ترك تبهياتك في بلدك ورحلت لي طلب العلم لو جلس في بلدك لكان أول ألك ولذلك البخاري رحمه الله لما أراد أن يمتحن أهل البصرة امتحنهم بشيوخهم امتحنهم بحاديثهم فقالوا له يا شيخ أنت الآن الحافظ الذي دعنا لك أهل الشرق واهل الغرب حدثنا قال نعم احدثكم بحديث أهل بلدكم وليس عندكم شوف التحدي أحدثكم بحديث علمائكم وليس عندكم فين أنتم فين أين أنتم؟ كأنه يقول بصراحة العبارة أين أنتم من هؤلاء العلماء؟ يقول حدثني فلان عن فلان وهو بلديكم يقول كي يزيد هذا العبارة بالجملة الاعتراضية وهو بلديكم عن فلان عن فلان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحديثة حدثني فلان عن فلان بلديكم أو وهو بلديكم دائما يعني أنا في بلديكم وليس عندكم بلديكم وليس عندكم حينك يزيد هذه الجملة وليس عندكم هذا الحديث الذي يحدثكم به حديث أهل البصرة وليس عند أهل عند التحدي تحدي الحفاظ رضي الله تعالى عنهم وأرضهم الناس الذين سخرهم الله عز وجل لحفظ السنة هكذا يعني يرون الأمور فقضي عيض رحمه الله يقول أنا لا أريد أن أرحل حتى أتعلم من علمائي من علماء بلدي فأخذ عنا بالولد الوقاشي وأبو الوليد الوقاشي لو واحد الحكاية بحل الحكاية اللي حكينا في حال النهار في حاشاك حاشاك وقال لي جاء عنده حيث هو القاضي أبو الوليد الوقاشي القاضي فتخاصم إليه رجلان في شأن تيوس واحد منهم اشترى تيوسا من الآخر فقال له يا شيخ لقد اشتريت اثنى عشرتي حاشاك من هذا الرجل قال لي أبو الوليد لقش إذن قول 11 بل عشان تدورت <تصفيق> 12 والتيس هو ذكر المعيز اشتريتوا 12 حاشاك قال 11. <تصفيق> <تصفيق> من اللي حيتيني من الحساب بمعنى يعتبره تيسان لأن الاستثناء تحيد واحد من من, من العدد أكثر من واحد على كل حال من نكس القوضات هذه كتدخل من نكس القضاء من الصحول العامة لكلام ديالهم قال يا وإذن قل 11 ماشي المشكل هذا الحديث الذي أسنده المؤلف رحمه الله تعالى في سناني أبي داود ولكن لم ينقل هكذا يعني من الكتاب يعني لم يقل حدثنا فلان, فلان فلان عن أبي داود في سنانيه لأن الرواية ذات في مرحلتين ذات في مرحلة الرواية عن الأشخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثانية الرواية عن الأشخاص إلى الكتب يعني أنك تقف عند الكتاب فتقول مثلا حدثني فلان أو سمع صحيح البخاري من فلان عن فلان عن, فلان عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل وينتهي بمعنى هذه تسمى رواية الكتب عندئذ سمعت الكتاب كله أم لا هذا شيء آخر فإذا قرأت منه شيئا تحيل لك روايته إذا آنس منك الشيخ القدرة على, على رواية الكتاب كله تقرأ مقدمته وخاتمته ثم يجهزك فتقول أجازني أن روي عنه صحيح البخاري هذه كتسم رواية الكتب ولكن المؤلف رحمه الله أراد أن يروي الحديث بمعنى أراد أن يتبع السند إلى رأس العين كما يقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تحجبه الكتب عن الأشخاص أن لا تحجبه الكتب عن المسيرة إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وراوي الحديث من الصحابة طبعاً رواة سليم فينا, فينا أبو هنا ما شكرنا؟ كان في السند أبو داود. شو كان هو؟ سليمن بن الأشعت. سليمان بن الأشعت. أبو داود هو سليمان بن الأشعت. ما قالش هو أبو داود. ولكن نحن عارفين أبو داود أبو داود. ولكن اسمه سليمان بن الأشعة. تلميذه ابو أبو بكر محمد بن بكر بن داسة. ابن داسة مشهور بن داسة. سليمان بن الأشعة هو صاحب السنان. شيخه موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، خبرنا علي بن الحكم. عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث عن بس السم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو هريرة هو من تعرفونه هو أبو هريرة هو عالم علم لشر المؤلف رحمه الله عالم علم جبل من العلم من اهتدى به فقد اهتدى ومن حاد عنه فقد ضل الذين يتكلمون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وينتقصونه ماذا يريدون سهل تعرفون هدفهم سهل تعرفون مقصودهم مقصودهم هو تقويض السنة تقويد السنة, السنة. يريدون أن يقضوا على أزيد من خمسة آلاف حديث لأن بهدم هذه الأسطوانة ينهدم ما حال من الحديث؟ خمسة. خمسة آلاف يعني وزيادة يعني أزيد من خمسة آلاف حديث تنهدم كلها بتقويض هذه الأسطوانة هذه هد هد العمدة التي هذه الحديث إنه أبوه هريس رضي الله تعالى عنه لذلك نجد المستشرقين سبحان الله يعني يركزون على لهذه هذه الأساطين يركزون على في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أبيه هريس رضي الله تعالى عنه ويركزون في التابعين على ابن شهاب الزهري على عشية ابن شهاب الزهري لأنه جامع السنة لأنه هو المكلف بجمع السنة هو الذي كلفは أمر بن عبد العزيز وقال له إني خفت دروس العلم وذهب العلماء فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث عمرة عمر الانصاري وحد المرأة واحد جدا التي ينبغي ان تكون ان تكون اسوه وقدوه لكل لكل النساء علاش خصصها عمر بن عبد العزيز بالذكر معنا هناك مشاهير في الرواية لأن إليها افضاء علم كثير من من الصحابه والصحابيات وخصوصا فقه النساء وخصوصا ما يتعلق بفقه النساء لانها تعلمت عن السيدة عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ام عطيه وعن غيرهن وعن حفصة بنت سير وعن غيرهن من من كبار كبريات الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وكبريات التابعيه رضي الله تعالى عنهم انهن جميعا فالذي يقصده ابن شهاب بن الزهري يقصد تقعيد السنة كلها والذي يقصده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقصد ماذا؟ يقصد تقويدا يعني حوالي يعني قريبا من ست آلاف حديث يعني خمس آلاف وخ... نعم ونيف ونيف نعم فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أسلم عام خيبر نرجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر جاء هو إلى الإسلام فأعلن إسلامه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه على قومه لأنهم مبغوش يسلم يسلموا مبغوش يقبلوا الإسلام فدعى النبي صلى الله عليه وسلم لهم وليس عليهم قال اللهم هدي دوسا وأتني بهم مسلمين فأسلموا فأسلمت قبيلة دوس بمن فيهم أم أبي هريره رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان شابا جلدا قويا ولكنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بطنه وهذه مواهب من الله سبحانه وتعالى يقول الصحابة شغلهم الصفق في الأسواق عندما يروحون ويغدون عن في, في البيع والشراء يبيعون ويشترون أما أنا فكنت ألازم, فكنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني فكنت أحضر ويغيبون وأحفظ وينسون وما كان أحد منهم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص فإنه كان يكتب وأنا لا وأنا لا أكتب يعني أعترف لي عبد الله بن عمر بن العص أنه يكتب هو لا يكتب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أبو الرسورة رضي الله تعالى عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال له مدة قال يا رسول الله أنسا قال النبي صلى الله عليه وسلم مدة توبك فمد توبه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك في توبه فضمه إلى صدره فما نسي شيئا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ذلك اليوم ولذلك عندما يقول أكثر أبو هريرة هذا ما يقول من الجبدها من فم أبي هريرة أبو هريرة والذي قالها قال فما بال الناس يقولون أكثر أبو هريرة أنا كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم في وناس يشغلهم الصفق في الأسواق فالناس أخذوا هذه الكلمة وجعلوها عنوان لكتبي هي يزمون بها أبو هريرة وهي وهي مدحن له وهي مدح لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضه ولا ينقصه من قدره أن يكون أقل أن تكون مدته أقل من مدة غيره من الصحابة عشرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن خيبر كانت في السنة السابعة للهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة الحادية عشرة للهجرة يعني حوالي أربع سنوات قريبا من أربع سنوات ولكنه تعلم فيها من العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتعلمه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على الأقل ما لم يتعلمه أحد من المعمرين من الصحابة لأن لأن بعض العلماء منك قرنوا بين رواية بهريرة بي ورواية الخلفاء الراشدين يقول ما بالرواية أولى يعني لم تكن لم تصير هذا المستوى مع أنهم الناس وأول الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم الناس للرسول صلى الله عليه وسلم أيه أكون أحد إنما عليك وشهيدان يعني خرجت أنا وأبو بكر وعمر فعلت أنا وأبو بكر وعمر نبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الكلام لذلك لما طلب سيدنا عمر من السيدة عيش أن يطفنا في في الحجرة قالت سمعت نبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول فعلت أنا وأبو بكر وعمر وقلت أنا وأبو بكر وعمر وآمنت أنا وأبو بكر وعمر فإن بغي أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر فأدينت له انطلاقا من هذه العشرة الدنيوية الطويلة فلماذا إذن لم تكفر رواياتهم قال العلماء لأنهم لم تطول مدتهم لأن الرواية انما كانت بعد ذلك عندما جالس جعل الناس او جلس الناس للحلق العلمي ينشرون هذا العلم فالذي عمر طويلا نشر كثيرا والذي لم يعمر يعني لم لم ينشر إلا, الا قليلا هذا هو السبب فالنبي سيدنا ابو بكر توفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بي بسنوات بسنتين وشهورا وكذلك سيدنا عمر ب 13 سنه قريبا وهكذا يعني لم يعمروا كما عمر ابو هريره المتوفى 50, 50, 50 هجرية رضي الله تعالى عنه وأرضان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة هذا الحديث يجعل نشر العلم في مستوى الفرائض يجعله في مستوى الفرائض وليس في مستوى المندوبات والمستحبات يعني إلا بغيت نشر نشر إلا ما بغيتش مش مشكل تعلم العلم صافي ورسك وزيد في حالتك لا هذا الحديث لهذا الوعيد الوارد فيه جعل نشر العلم فريضه كما جعل الحديث الآخر طلب العلم فريضه طلب العلم فريضا ونشر العلم فريضه بدليل من كثم من سئل علما أو عن علم فكثمه الجمه الله بلجامل من النار يوم القيامة لأن الوعيد دور في, في ترك الشيء يعني أنه واجب وإذا ورد الوعيد في فعل الشيء يعني أنه حرام عن علمين والتنكير هنا تنكير العلم يشمل جميع أنواع العلوم ولهذا هذا النوع من الفرضية يعني على حسب ذلك العلم المسؤول عنه إذا سئلت عن علم واجب فمن الواجب نصره وإذا سئلت عن علم مندوب فمن الواجب فمن المندوب نشره واذا سئلت عن علم مباح فمن المباح نشره واذا سئلت عن علم حرام فمن الواجب تركه ها لو لو فمن الواجب تركه لانك لو سالت مثلا رجلا يعلم السحر ويتعلم السحر ويعلم السحر وسالته تعليم السحر فمن الواجب عليه ان لا يعلمك فمن الواجب عليه وما يعلمان من احد حتى يقول لا انما نحن فلا تكفر إذن فهذا الوجوب وهذا الفرض تابع لماذا تابع للمسؤول عنه تابع للمسؤول عنه وهذا الفرض يخفف من من حده وجوبه او وجوبيته صح التعبير يخفف من ان العلماء يقولون هو فرض كفايتين إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكنه إذا تعين على الشخص إذا كان الشخص فقط هو الذي يعرف قران في البلد فمن الواجب عليه تعليم هؤلاء, هؤلاء الناس واذا كان هو فقط الذي يعرف العقيدة في البلد فمن الواجب عليه أن يعلم الناس عقيدتهم واذا كان فقط هو الذي يعرف الوضوء والصلاه وما الى ذلك فمن الواجب عليه وهكذا فاذا رايت نفسك وحدك انت الذي تعلمها تعلم تعلمه هذا العلم وتعرفه فمن الواجب عليك نشره لانه لو ذهب الناس بهذا هذا الطريق الذي ذهبت فيه لنقرض هذا العلم ولو فعل الناس مثل ما فعلت لما وصل اليك انت نقطعت الأحباب الأحبال العلم قبل أن تكون أنت في هذه في هذه الدنيا ولذلك كانت الأئمة ينصبون ينصبون العلماء على مسافة قصر كل كل أربعة بروض يكون في عالم الأئمة الأئمة الامارة ينصبون العلماء في كل مسافة قصر أي في أربعة برود حوالي أربعة وثمانين تقريبا يكون العالم والعالم الآخر ينبغي أن يكون فيه 84 كيلومتر اللي في الوسط يمكن يجيه هنا يمشي لهي 84 أخرى يكون فيه عالم يقولون لأن ما يسمى سفرا وتقصر فيه الصلاة يعني لا يستطيع كل أحد من الناس يعني ليس فيه استطاعة كل الناس أن يشد الرحلة في طلب العلم فلا بد إذن من نصب العلماء وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاد من جبال إلى اليمن وبعث أبا موسى الأشعار إلى اليمن وبعث علي بن أبي طالب كذلك إلى اليمن وكذلك فعل فعل عمر بن ابو بكر رضي الله تعالى عنه وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم فنشروا الصحابه الكرام فتجد مثلا في, في العراق عبد الله بن مسعود وتجد في الشام ابا بدر الغفاري رضي الله تعالى عنه وغيره ابو الدرد وتجد في اليمن اولئك الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم زادوا لهم في الولايه إلى اخره فهو نشروا العلماء من اجل نشر العلم حتى لا يصيبهم حتى لا يصيبهم وعيد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لهذه تعليلات لما جوئت لك من لي ولك من ثواب ولما أخذ الله عز وجل من السابقين من, من العهد على أن يعلم أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وأن يدعوهم إلى الإيمان به ونصرته ولما ورد في ذلك من الوعيد الشديد أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار وفي وفي كلمه لجام في في, في من البلاغة ان لماذا استعمل اللجام اين يكون اللجام يكون في الفم واين يكون الكتمان يكون من الفم فمن كتم فقد الجم نفسه اصلا الجم نفسه عن الحقي فكان بدل هذا اللجام عن الحقي اللجام من نار والعياذ بالله الجزاء من جنسي الجزاء من جنس العمل فلما كانت فلما, فلما كان لسانه والذي لم ينطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان هذا اللسان ملجما كما أن العدل يكون بيش باليد باعطاء الحق كل حق حقه والذي لم يحكم بالعدل كيف يكون يوم القيامة يداه مغلولتان إلى عنقه الجزام الجنسي العمل فلما كانت اليد مكفوفة عن عن فعل الخير كانت يوم القيامة مكفوفة ومغلولة إلى عنق صاحبها وكذلك هنا فالعمل عمل اللسان ولذلك يكون الجزاء في, في, في, في اللسان في الفم بأن يلجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة نعود بالله من غضب الله سبحانه وتعالى قال فبادرت إلى نكتين مسفيرتين عن وجه الغرض فبادرت لمارجوت وذلك يعني ولكنني لمارجوت فبادرت أشكدر هذا الفاني يا لابد ان نقدر لها الخبر خبر لكن لكنني اجبت فبادرت فهذيك هذيك عطفت الجمله على اجبت المحذوفه والا ما معنى الفاء هنا لا معنى لها الا بعد التقدير فبادرت والمبادره هي المسارعه والمسارعه في فعل الخير لابد منها يعني الانسان ما يتسناش حتى ليس هو أن تعلم كل شيء ثم تبدأ في نشره كل شيء وإنما المنهج أن تنشر ما تعلم ما تعلمته اليوم تنشره غدا أو اليوم قبل الغد فليس من المنهج أنني أتعلم وتدرج في, التعليم في التعلم وفي الحصول على الشواهد وفي كذا فإذا تخرجت في نهاية الأربعين من عمري أو في نهاية الخمسين من عمري أو في الستين من عمري ثم بعد ذلك أجلسه لنشر العلم لا وما يدريك أن الله سبحانه وتعالى سيمد في عمرك إلى هذا الوقت ما يدريك أنك ستعيش إلى الغد وستعيش إلى العام المقبل بادر بادر بذعليم ما علمك الله فمن علم ما علمه الله أورطه الله عز وجل ما لم يعلم لا إلا يحصل على المزيد من العلم فلينشر ما علمه الله سبحانه وتعالى وذلك يقول العلماء كل ما تنفق منه ينقص إذا العلم إذا نفقته منه إذا أنفقت منه يزيد يعني إذا أنفقت منه هو هو بالإنفاق يزداد فبادرت إلى نكتة مسفرة عن وجه الغرض النكت ولا طائف لعلمية والدقائق لعلمية فالأمر الذي يعني تستخرجه بالنظر يسمى ماذا النكتة وهو مأخوذ من نكت الأرض الإنسان من اللي كيف فكرش يدير كيف زواحد العصا ولا شي عود بدينا ينكت في الأرض نتبت النكته ومن هذا النكت يستخرج ماذا يستخرج الأفكار ويستخرج المعاني وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم والصحابة يدفنون رجلا في البقيع جلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عود ينكت بها في الأرض ثم قال ما من نفس منفوست إلا وقد كتب مقعدها في الجنه ومقعدها في النار فحدثهم بالحديث المعروف الطويل الطوي النبي صلى الله عليه وسلم ينكت وبذلك النكت يلفت انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سيلقي عليهم من العلم ولما سينشر صلى الله عليه وسلم من أمره الأخيرة النكت الذي ينكت بمعنى يحاول أن يوسخ شيئا فكما أن النكت أثرون يبقى في الأرضي، فالنكتة ينبغي أن تبقى أثران في ذهن في ذهن الشخص من إلى نكت مسفرة عن وجه الغرض يعني النكت مسفرة أي كاشفة ومضيئة عن الغرض أشن هو الغرض ديالنا التعريف بحقوق المصطفى تعريف بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم هذه النكتة إن شاء الله سبحانه وتعالى ستسفر عن وجه الغرض ستبين لنا هذا المرض ستبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم قدره جسيم صلى الله عليه وسلم منزلته صلى الله عليه وسلم مؤديا من ذلك الحق المفترض هذه النكتة التي بادرت إليها سأؤدي بها إن شاء الله سبحانه وتعالى الحق المفترض حق النبي صلى الله عليه وسلم المفترض علينا هو حق له وفرض علينا الحق المفترض حق النبي صلى الله عليه وسلم المفترض علينا ومن المفترض علينا كما ذكرنا ان نبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس ان نقول للناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن مشي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسينتنا فقط هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقوى بافعالنا قبل قبل اقوالنا الناس تتكلموا في الهزاءة الى النبي صلى الله عليه وسلم وأن بعض الناس يكتبون في المجلات من جرائح وما إلى ذلك من الأمور وأنهم ينشرون الصور الأمسئة للرسول صلى الله عليه وسلم ونحن يعني في الحقيقة يعني تسبقوا, تسبقوا إلينا العاطفة فنقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأي إليه لماذا ونحن أول من يسئي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بترك سنانه نحن نترك السنان نحن ننشر العرية وننشر الرذيل والعياد بالله وننشر وننشر, وننشر ونقول هؤلاء أسألوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى أنه من أمته ولم يكن على سنته ادعى أنه من أم محمد صلى الله عليه وسلم هذا يسئ إليه لأن الذين ينظرون إليه وهو محمد في اسمه محمد ياك هاتسيد هذا ماشي, ماشي هذا ها هذاك هذا كين شهنة هو اسمه محمد يشرب الخمر هل محمد من يشرب الخمر؟ إذن أنت سسيء إلى محمد باسمك وبفعلك فإن لي ذمتان منه بتسمية محمدا وهو أو في الخلق بالذمام بمعنى أنك تقترب الله صلى الله عليه وسلم بتسمية محمد لماذا سميت نفسك محمد؟ أو لماذا سماك أبوك محمدا؟ ولماذا سميت ابنك محمدا؟ تقربا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا محمد كدير المحمد الذي سميته يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يقع في الطامات فيسيء الى النبي صلى الله عليه وسلم محمد يشرب الخمر محمد يزني والعياذ بالله ينبغي ان نحسن الى النبي صلى الله عليه وسلم وان ننصره بافعالنا قبل اقوالنا فاذا نصرناه بافعالنا ثم نصرناه باقوالنا فانما يقوله أولئك الناس سيذوب ويزول ولا يكون له شأن ولا يكون له كبير شأن أما أن تكون لنا ردة فعل ثم إذا هدأ هدأنا وإذا عاد عدنا يعني مش هذه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنوا به هي له ولا تنصرونه إذا كان الإيمان ضعيفا إذا كانت السنه غير متبعة كيف يكون هذا هذه النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اذا الحق المفترض هو بيان حق النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله اختلستها على استعجال قال هذه النكات اللي نتكلم عليها بمعنى هذا الكتاب هذا الكتاب كله عباره عن ماذا؟ عن قال اختلستها على استعجال بمعنى استخرجها والاختلاس هو أخذ الشيء خفيتان وبسرعة اختلسها بمعنى أنه يختطفها يختطفها بسرعة على استعجال على عجل لأنه كما ذكرنا ينبغي المبادرة والاستعجال في مثل هذه الأمور لا تقعد عن الجهاد إلى غدين فلقد يجيء غد وأنت عديم الصيد غيرك إن سهرت وإن نم فالصيد أنت ولحمك المختار لا تقعد عن الجهاد إلى غدين فلقد يجيء غد وانت غبار الصيد غيرك ان سهرت وإن نم فالصيد أنت ولحمك المختار ف فعلى استعجال علاش لماذا استعجال قال ما لما المرء بصدده من شغل البال والبد والبدن قال لي, قال لي أنه مشغول البال ومشغول البدن لأنه كبرت سنه بعد أن عاد عاد بغيت تتكلم في هذا الموضوع لأنه لأن هذا المؤلف يعود إلى إلى خمسمية وستة وتلاتين هجرية خمسمية ذكر في بعض المواضع فيه خمسمية وثلاثين هجرية بمعنى لم يبق من عمره إلا سبع سنوات هو لا يدري هل بقي سبع سنوات ولا ثلاثين سنة أخرى على كل حال هو يعلم أن البدن تقدم به الزمان وأن البال مشغول بمهمة القضاء لأنه قاضي قاضي عياذ رحمه الله بما قلده من مقالد المحنة اسمها المهمة مع المحنة وفي الحقيقة كل من قلد منصبا من المناصب فهو في محنة وامتحان فقد بها بغير, بغير سكين ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفل كادت هذه المهمة وهذه المحنة التي هي القضاء أن تشغله عن الفرض وأن تشغله عن النفل وترد به بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل ترد به بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل حسن التقويم هو صفة الإنسان التي خلق الله عز وجل الإنسان أسفل سفل بمعنى أرض العمر ولكن المراد هنا ليس الحقيقة وإنما المجاز فالمراد بأحسن تقويم عندما يكون الإنسان قائعا قانتا عابدا قيما للليلين تالي أن القرآن فإذا كبت عليه المشاكل وكب فانه يفرط في قيام الليل ويفرط في بعض النوافل ويفرط حتى في أوقات الفرائض فيؤخر الصلاة عن وقتها لشغل شغل فإذا به يصبح يعني في هذه الحال قال عنها المؤلف رحمه الله تعالى إلى أسفل شغل كان في أحسن تقويم وهو ماذا؟ أنه يحافظ على الفرائض ويضيف إليها السنن ثم رجع إلى ماذا الى إلى أسفل سفل وهو أنه فرط في النوافل وأخرى فرائد عن عن أوقاتها ولو ورد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا ولا يذم محله قل لو ورد الله بالإنسان خيرا لجعل شغله وهمه كله فيما يحمد به يوم القيامة أو يذم به محله بمعنى أنه يكون في واحد في المكان الذي الله سبحانه وتعالى يحمده فيه يوم القيامه بمعنى يكون في, في, في طريق الخير يكون على الصراط المستقيم يكون في طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فليس ثم اي هناك يوم القيامه فليس ثم سوى ندره النعيم او عذاب الجحيم ليس هناك الا داران الدار الاولى هي ماذا هي نظرة النعيم هي الجنه وما فيها من النعيم المقيم. الضار الأخرى هي الجحيم وما فيها من العذاب الاليم والعياد بله ولكان عليه بخويصته لو, لو, لو أراد الله بالإنسان خيرا لكان عليه بخويصته أي بخاصة نفسه معنى أنه ينشغل بنفسه يحاول انجرسوا يوم القيامة يوم لا ينفع ولا بانونة إلا من الله بقلب سليم واستنقاد مهجته أي انقاذ روحه من الهلكه والعياد بالله وعمل صالح يستزيده أو ولكان كان عليه بماذا بعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده يعني أنه العلم يفيده أو يستفيده يفيده للناس أو يستفيده هو هو لنفسي فالعلم ينبغي أن لا يغيب علينا أننا مطالبون به كل صباح وكل وكل مساء كما أننا مطالبون بالغذاء والكساء والدواء وغير ذلك من الامور التي الى الأبدان فالارواح تحتاج إلى العلم ولذلك يقول. الشاعر يجمع بين هاتين بين المال والعلم إذا مر بي يوم ولا مكتسب مالا ولا مستفيد علما فما داك من عمري إذا تزعلك شين نهار ما كسبت للمال ما استفدت العلم ما تحسب هذا النار من عمرك يحتسبه أنه من, من الوقت الضائع كنت عرفوا الوقت الضائع ها؟ بعد التسعين دقيقين ماشي بعد التسعين دقيقة الوقت الضائع هو الذي يمر عليك ولم تذكر الله عز وجل فيه الوقت الضائع هو الذي مر عليك ولم تستفد فيه مالا لدنياك ولم تستفد فيه علما لدنياك واخرتك الوقت يدهمنا نرجئ إن شاء الله الكلام فيما تبقى في هذه المقدمة إلى الحصة المقبلة بحول الله أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يعلمنا ما لم نعلم وأن يقربنا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباع سنته وسلوك نهجه القويم انه ولي ذلك واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين